وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحدني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين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 فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القائمة قال عسى ربي أن يهزني سواء الشفير وَلَمَّا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين سدودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء شيخ كبير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 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص قَال لا تَخَص قَالَ لا تَخَص نَجوتَ مِن الْقَوْمِ الْعَالِمين قَالَت إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِين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 وأن ألقي عصاك فلما رأها تهزك أنها جان وَلَا وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقُلِّ وَلَا تَخْفِ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِ أُصْلُقْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُج بَيْضَاءٌ من غَيْرِ سُوٌّ وَقُم إلَيَكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانٌ مِن رَبِّكَ إلَى فِرْعَونَ وَمَلَائِكَةٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ وأخي أَفصَحُ هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدى أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما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 ولكننا أنشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر وما كنتم تساوون في أهل مدين تسلوا عليهم آياتنا ولكننا ولكننا كنا مرسلين وما كنتم بجانب الطور إذنا جينا ولكن رحمة من ربك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 وقالوا إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبع أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم وَمَنْ أَظَلَّ مِمَنْ اتَّبَعَهُ بِغَيْرِهُدَّ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُضْلِمِينَ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَينَهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِمْ بِهِ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 هو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى ما كان تخفف من أرضنا أو لم نمسك لهم حرم آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء الرزق رزقا من لا دُنّ ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن نتعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركات الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أغويناهم كما غوينا فبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعلمون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 ولتبتغوا من فضله ولعلكم وَيَوْمَ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم أن الحق لله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 لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا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 سيئة فلا يجزى الذين يعملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لا